بسم الله الرحمن الرحيم نو والقلم وما يسطرون ما انات بذئنه ربي لمدنون وان لك الاجر غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُنصَرُ وَيُنصَرُ الْذَّنُونُ لِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُعْجِبْكَ كَذِبُهُمْ وَالدُّهُولَ أُثُرُهُمْ فَيُضِلُّونَ وَلا تُضِعْ كُلَّ حَافِظٍ لَهُ ثُمَّ الَّذِي مَشَى بِمَنِي لَمَّا إِلَى الْخَيْرِ مُعْتَجِبٌ أَنَّهُ كل بعد ذلك كنين ان كان ذا ماضي وبني اذا فتن على ايهاتنا قال اساطير الاولين فنسوه على القرص إن بلواناه كما بلونا اصحاب الجنه اذ اطشموا لا يصلون نها مصبيين ولا يستحلون فضاف عليها طائف من ربك وهم لائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرقكم إن كنتم صريم فعلم ميتصاحب الا ينسلن نظر يوم عليكم مستنين وغدا على انا اردين قاضين فلما راونا قالوا اننا رب سُبْحَانَ مَنْ قَالَ أَوْثَقُهُمْ أَلَمْ أَخُلْكُكُمْ لَوْلَا تَسْبَحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اَطْرَدَ لَا مَحْضُورٌ عَلَى بَعْضِ يَتَلاَ وَمُنُون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّهُ لَضَالٌّ أَشَرَ رَبُّهُ لَأَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا كَذَالِكَ لَا دَوَامَ لِلْعَاجِلَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُسْتَقِيمِينَ عَذَابًا فِيهِمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ أَفَسَنَجْعَلُ النَّاسَ كَالْمُجْرِمِينَ لَمَ تُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَغْرَقْتُمْ فِتَامَ فِي قَدَرِ سُوءٍ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَامٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ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 يَا مَنْ لَا يُخْشَوَ شَاقٌّ وَيَدْعُو لَيْلَ السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَاشِعَتَ الْأَبْصَارُ تَرْهَقُهُمُ الظِّلَّةُ وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فنره ومن يكذب بهذا الحديث سنشتبرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم إن كيدي متين أن تشألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أصدر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحود إذ نادى وهو مثبون لولا ان تذركه نعمه من ربه لنبذن اغرو وهو لذهن اجتباه ربه فجعله من الصالحين فَإِنَّ إِكَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ بِأَنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ